وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ مَا يَرْجُونَ لِقَاءَ رَبِّهِمْ أَنَسْتَ بِقُرْآنٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ أَلْأَسْتَ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَمْ بَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَن أُبَدِّلَهُ قول لنفسي ان اتبع الا ما هو حائل لي اني اخاف الا إن حيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله لاتلوته عليكم ولا ادرك به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 وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاءُ عِنْدَ الله قُل أَتُنَبِّعُونَ الله بما لا يعلم في السَّمَاواتِ وَلا في الأَرْضِ صُدَّحَ لَهُ وَتَعْنَى عَمَّا انشَكُرُونَ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلا يختلفون ولولا كلمه سبقت من الرد كن قضى بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لنا انزل عليه ايه من الرد فقل انما الغيب لله فانتظر اني معكم من تنتظر